وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عباد الله وصيكم بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واعلموا, واعلموا أن تقواه إنما تكون بالمسارعة إلى مغفرته ورضوانه وذلك بفعل الحسنات وترك السيئات قبل انتهاء الأجل وحلول الحساب والجزاء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا عباد الله احذروا الوقوع في الشرك بالله فإنه أعظم ذنب وهو ناقض للإسلام ومبطل له ولا يغفر لمن مات ولم يتب منه ويحبط جميع طاعات صاحبه ومحرم على فاعله أن يدخل الجنة وهو من الخالدين في النار فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدع مع الله أحدا، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. عباد الله ابتعدوا عن الحلف بغير الله، فقد صح أن بن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك عباد الله الله الله في الصلاة المكتوبة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الصلاة هي الفاصلة بين إيمان العبد وكفره لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وصح أن عمر رضي الله عنه قال أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة وثبت عن ابن المسعود رضي الله عنه أنه قال من لم يصلي فلا دين له عباد الله إياكم وإحداث البدع في الدين أو فعلها إياكم وإحداث البدع في الدين أو فعلها أو دعوة الناس إليها فإن البدعة من أغلظ المحرمات وأكثرها خطرا عباد الله احذروا أرباب العلمانية واللا واللادنية وأهل التغريب والإلحاد ودعاة الشذود والفجور والفساد عباد الله تجنبوا مشاهدة المحرمات واحذروا الغش والخداع والتدليس والتغرير وإياكم والكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والظلم والعدوان وإياكم والظلم والعدوان والبغي والفجور والغل والحقد والحسد ولا تؤذُو الناس في أبدانهم ولا أموالهم ولا أعراضهم ولا في بيوتهم وطرقاتهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عباد الله كنوا من أهل الصلاح والمصلحين ولا تكونوا من أهل الفساد والمفسدين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وعليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نفعنا الله بما سمعنا والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم أتمها وعافية أسبغها ومحن رفعها وكروب كشفها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر عنات الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته الله أكبر ما ذكره الذاكرون الله أكبر مهلل المهللون وكبر المكبرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا يا أيها المسلمون لقد ترحلت عنا أيام رمضان ولاياليه بعد أن أعاننا الله على صيامه وقيامه وانشرحت سدورنا بذكر الله ودعائه واستغفاره وتلاوة القرآن ثم جاء العيد ببهجته وأنسه وفرحته فهو تحفة للصائمين ومكرمة للمتعبدين وسرور للمحسنين وقد قال الله ممتنا به علينا ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كنوا فيه من أهل العفو والصفح والتغافل عن الزلات والهفوات وأظهروا الألفة والتآلف واجتنب الفرقه واسبابها وابتعدوا عن الخصومات فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذر هذين حتى يصطلحا عباد الله اشكروا الله على ما انعم به عليكم من اتمام الصيام والقيام واسأله أن يتقبل منكم ويتجاوز عن تقسيركم فإنه جواد كريم غفور رحيم واعلموا أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر واعلموا أن التهنئة بالعيد قد جرى عليها عمل السلف الصالح والصحابة وثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم ادفع عننا الغلا والربا والربا والزلازل والمحن. اللهم أنصر إخواننا في فلسطين. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم أنصرهم نصر عزيزا عاجلا غير عاجل. يا سميع الدعاء يا رب المستضعفين. إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وبمن نستنصر وأنت القوي القاهر يا ناصر المستضعفين ويا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه واجعلنا ممن غفرت له زلله وآثامه وآمنتهُ الروعى يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جعل الله أيامكم سعيدة وعماركم مديدة وعمالكم رشيدة سديدة أدام الله عليكم المسرات وزادكم بركات وكثر سوادكم في الخير وجعلنا وإياكم من المقبولين المرحومين وكل عام وأنتم بخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين